لا هي تنقلوبهم و أ س ر و ا النجوى الذين ظ ل م و ا الهاذا الا بشر مثلكم أ ف ت ا ت و ن السحر و أ ن ت م تبصرون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 فلياتنا ب آ ي ه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه ة اهلكناها افهم يؤمنون وما ما ارسلنا قبلك إ ل ا رجالا نوحي إ ل ي ه م فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين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 وكم قصمنا من قويه كانت ظالمه وان شانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يرقهون لا تركضوا وارجعوا إ ل ى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم ت س أ ل و ن قالوا يا ويلنا إ ن ا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى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 ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون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 ان السماوات و ا ل أ ر ض كان تارتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ ف ل ا يؤمنون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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون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 واذكروا ل ه ت ك م وهم بذكر الرحمن هم كافئون ق ل ق ا ل إ ن س ا ن من عجل ساريكم آ ي ا ت ي فلا تستعجلون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 لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل م ت ع ن ا أ و ل ئ ء واباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا ن ق ص ه انما م أطرافها أ ف ه ل غ انذركم ل ب و قل إنما ن أ بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إ ذ ا ما ينذرون ولئن مستهم نفسي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 وجده من قبل وكنا به عالمين اذ قال ل أ ب ي ه وقومه ما هذه التماثيل التي أ ن ت م لها عاكفون قالوا وجدنا كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين وآباؤكم ضلال في قالوا أ ج ئ ت ن ا بالحق أ م أ ن ت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض ارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين وتالله ََِ ل َ أ َ ك ِ ي د ن َّ أ َ ص ن َ ا م َ ك ُ م بعد ََْ أ َ ن ْ تولوا َُُّ مدبرين َُِِ فجعلهم جذاذا إ ل ا كبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا إ ن ه لمن الظالمين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 قالوا إ ن ك م أ ن ت م الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أ ف ت ع ب د و ن من أفركم ش ي ئ افرقوه ولا يضركم أ وانصروا آ ل ه ت ك م ان كنتم فاعلين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 ا ل ا ل ت ب ر ك ن فيها للعالمين ووهلنا له إ س ح ا ق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمتين ه وأوحينا إليهم, فعل الخيرات واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه و إ ي ت ا ء الزكاه وكانوا لنا عابدين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 ففهمناها سليمان وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين و أ ن ي و ب اذ نادى ربه أن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 واسماعيل وابليس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أ ن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين و ذ ك ر ي ا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين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 والتي أ ح ص ن ت فرجها ف ن ف ق ن ا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آ ي ة للعالمين إن هذه أمتكم أمتكم امه و ا ح د ة و أ ن ا ربكم فاعبدون وتقطعوا أ م ر ه م بينهم كل إ ل ي ن ا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه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 لهم فيها ذ ف ي ر وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم منا ل ح س ن ى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها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 قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم